مِنْ لَهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ رَا تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ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 وإني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيشيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويسم نعمته وعليك وعلى آليا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 لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بحث السيارة إن كنتم فاعدين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدي يرتعب ويلعب وإن له لعافدون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأقاط أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 Wa ahuhi na ilaih la tulan bi anhum bi amr hum haza wa hum la yshuun. سبق وترسنا يوسف عندما سعنا فأكله السئ وما أتى بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد من كذب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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوهم قال يا بشرى هذا أولام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن برسل بقس دراهم معذودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغُلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَ هَيْكَلَكِ قال معاذ الله إنه ربي أحسن متواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشان. إنه من عبادنا المخلصين. وسَتَبَقَ الباب وقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرِهِ وَأَلْفَ يَسِيدَهَا لَدَ البابِ قالت ما جزاء من أراد بأهدك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من زبر فكذبت وهو من الصادقين فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوحِي صُعْقًا عن هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إنك كنت من القاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حفا إنا لنراها في ضلال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 Fala mma rai nahu akbar nahu wakutagn aidiyahun wakuln hashilillahi ma haza bshara inha zaa illa malaqun karib. Qalat fa zallikun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 وإلا تصرف عني كيدهن أصد إليهن وأكون من الجاهدين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم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 أَلَا لَأَكْلَا يَكْفِيكُمَا طَعَامٌ تُزَقَّانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنَّ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 ويشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 تفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكر نعمة ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.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 بلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سن Aku lih illa kailan mimma taakulun, thumma yati min bagtik zalka sabun shidawi. Kurnama qaddam tum lahunna illa kailan mimma taucinun, يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأحرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسق أَلَمْ هُمَا بَالُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ أَلَمَّا خَطَبُوا كُنَّا إِذْرَاءَ وَكُنْ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ Kulna hاشa lillahi maa alimna alayhi min suuk Qalati amraakul aziz ilan hafasal haf Anarawahtuhu an nafsih wa innahu laminasadikin Zalik liyaklma anni lam akuh bil ghibi wa an Nallah la yahdi kaid al qaanin, wama سَلَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلَكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِفُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنِّي لَا إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على قزائن الأرض إني حفيظ عليم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 وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَادِهِمْ قَالُوا اتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا توني به فلا كيل لكم عندي ولا سقر قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتياله جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا.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 هُوَ لَا حَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ اللَّهَ كَيُون وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِيءَ آتِهِي بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَقَامَنَا وَنُزَادُ كَيْ لَبْعِيدِ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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالُوا اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِين وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُبْقِيَ عَنْكُمْ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 من الله ما شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْآ إِلَيْهِ أَقامَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَثْرِئْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَهُ في جهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أية هالعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولما جاء أنبه حمل بعير وأنبه زعيم قالوا تَالَ الله لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِنَّا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ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 قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما ثرتكم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي Wahyu Quirul Hakimin, Irgu Ilah Abikum, Fakul Ya Aban, In Nabnak Seraq Ma Shahidna, Illa Bima Alim, W Ma Shahidna Illa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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهادكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزَكَّاةٍ فَأَوْفِلْ الْكَيلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ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 إنه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَد آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَقاطِئِينَ قَالَ لَا تَتَرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ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 إلا أجزري حيوس فلو لا أن تفندون قالوا تَالَ الله إنك لفي ظلالك القديم فلما أ جاء البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا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 إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف بَيْتِهِ إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش يَتَأَنَّىٰ له أَثْقَلَهُ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 وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها محرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأمنوا فيهم <تأتيهم> غاشيه من عذاب الله او تأتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون والهذه سبيلي اذروا الى الله على بصيره انا ومن قُلْ وَعَنَّ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عقب الذين من قبلهم ولذاع الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون اتا اذا السيئ سرس وظنوا اننهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين